أوزد عليه ورثني القرآن ترتيلا الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن ينتفاوت فارجع البصر هل ترى ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر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 إذا ألقوا فيها سبعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فرجا سألكم سألكم خزنتها ألم يأتيكم نذير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 فاعترفوا بذابهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قبلكم أم اجهروني إنه عليم ونقذ في الصدور ألا يعلم من خلق وهو الخبير هو الذي جعل الأرض ذنونا في وإليه الأرض فإذا هي تمور أم ألياتما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروه الطير فغضب صحفته ما يطمن ما يمسكون إلا الرحمن إن كل شيء مصير ألا هذا الذي هو جواب لكم يا من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عدور ونفور أفلن يمشي مكبا على وجهه أهدا أهدا أمن أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذوركم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن لما العلم عند الله وإن فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْكَ تَاسِيَتْ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ الَّذِي كوا كوا به تدعو آمننا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غرى فمن